نفس يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا ونسينا او قسينا او زعلنا او رضينا او, أو, زعلنا أو رضينا لا حش ما حد يواخذ ونكتشف كل يبينا لا حش ما حد ونكتشف كل يبينا حلو معنى يا حلو يا حلو يا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو يا حلو ناس ودك ليغدت روحك ملولا يا زماني وانكبرنا وانت وصغرنا يا زماني وانكبرنا وانت عدينا يندوب من يحبك وتصبح الذكرى صورنا ينقرب من يحبك وتصبح الذكرى صورنا وتصبح الذكرى صورنا يا حلو الطفولة يا حلو, يا حلو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 وش أسوي لجل من يبقى معايا علموني وش أسوي لجل من يبقى معايا لجل من يبقى معايا يا حلو مع الطفولة يا حلو يا حلو يا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا تروح ملونة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 نفس الخجوله يا حلو يا حلو, حلو ناس تودك لغدا تروحك ملوله ملوله لغدا تروحك ملولة, ملوله ملوله يا حلو معنا الطفوله يا حلو يا حلو ويحلو نفس الخجوله معنى الطفولة <تصفيق>